له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى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 قال قد اوتيت سؤالك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى انقذ فيه في التابوت فقذفه في اليم فلينقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو الله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 قُل وَرعوا أنَّ آمكُمْ إَّ فِي ذَلِكَ لآيات اللِأُلّهَا مِنْهَا خلَقناكُم وَفِيهَا نُعيدكُمْ وَِنْهَا نُخْرِدكُمْ تارَةً أُخْرى وَلَقدَدَ أأَرَيْنناهُ آياتنَا كُهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَا قلَ أَجِئْتَنا للتُخْرِرجَناَا مِنْ أَرضِنَا بِسحرِكَ يَا مُوسَ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 فلَأُقَطِعَّأَيدَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِن خلِافِ وَلَ أُصَلِّبًا نَّكمُمْ فيِي جُذُوع النَّخْلِ وَلَ تَعلم النَّأَُونَ أشَدُّ عَذابَو وَأَبَق قالولًا لُؤثِرَةَ على م ج أنا مِنَ البَيناتِ وََّذ فَطناَا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 ان له جهنم ما لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العليا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّهُمْ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ الثَّامِرِي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 إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يُبْصِرُوا بِهِ فَقَذَفْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مثاس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم منسفا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 وَت أَلَهُم يَومَ القامَةِ حملَ يَوْمَ ي فَخُف السّور وَونَحْشرُ المُجرِمينَ يَوْومَائِذٍ زُررق ييتَخافَتُونَ بَيْنَهُم إللا بِسُْمْ إللاا شْراء نَحْنُ علملَم بِماَا يقولونَ إذ يَقول أَمْسَلهُم فريقَةً إللاا بِسُْمْ إللاا يَومام وَيَسْألُونَك عَن الْ الجبال فَقُل صِفُهَا رَبّينَ الثَّ فَيَذَرهَا قع صَفْصَفَا لَا تَافِيهَا عِوجَ وَلَا أَمتَ يَوْومَائِذِ يَتَّبِعونَ الدَّاعَ ل عِ وَجَلَ وَخَشعَةِ الْ الأأَصْوَاتُ للِ الرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا همَمتَ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 وَصثناَا فيِيهِ منِنَ الوعيد عَهُم ييتقُونَ أَوْ يُحْدسُ للَهُم ذِكْرام وَوكذَلِكَ أَ زَلْنهُ قُرآن عربَبِيَ وَصثْناَا فيِيهِ منِن الوعيدِ عَهُم ييتَّقونَ أَوْ يحدسُ لَهُم ذِكْرام فَتَعَلَ اللهَّهُ المَلِكُ الحََّّ ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولا قد هدينا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا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 قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنثيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِذَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها